لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعه ابحر بانفدت ما, ما نفدت كلمات الله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 فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ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 كِتَابٌ لَّا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا لِّتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللههُ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَرضَ وَماَا بَيْنَهُماَا فيِي سِتَّةِ أيام فيِي ستَّةِأَ مِثُم بَسْتَوَعَ العش مَا لَقُم مِ من دُونِهِ موَل من وَل شَفيع فَل تَتَذَكرُون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 وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ